إذا لم يقم الحاج برمي الجمار هل يفسد حجه؟ وما حجم الجمرة التي ترمى وما جنسها ومن أين يأتي بها الحاج؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن رمي الجمار واجب وليس برق بمعنى أن تركه لا يبطل الحج وإنما يجب فيه دم روى مسلم وغيره عن جابر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة على راحلته يوم النحر ويقول لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجة هذه وروى الطبراني بسند رجاله رجال الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر برمي الجمار بمثل حصل الحذف حجة الوداع والمراد أن يكون صغيرا مثل حبة الفول وقال الأثرم يكون أكبر من الحمص ودون البندقة والرمي بما كبر عن ذلك مكروه وإن كان يجزئ لكن أحمد قال لا يجزئ لنهي النبي عن ذلك فقد روى أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا إذا رميتم الجمرة فرموا بمثل حصى الحذف وروى أحمد والنسائي بسند حسن أن ابن عباس لما التقط حصيات للرسول هي حصى الحذف قال بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلو في الدين لكن جمهور العلماء حملوا ذلك على الأولوية والندب لا على الوجوب كما قال أحمد والرمي لا يكون بغير الحجر مثل الخشب أو الحديد أو النعال أو غير ذلك كما عليه الجمهور ورأى أبو حنيفة جواز الرمي بغير الحجر من كل ما هو من جنس الأرض وحمل فعل الرسول والصحابة على الأفضلية الحصى يؤخذ من المزدلفة لكثرته فيها لكن أحمد بن حنبل قال خذ الحصى من حيث شئت وهل يجوز أخذ الحصى من المرمى أي الذي رماه الناس وتكدس في الجمرة لا مانع من ذلك وإن كان مكروها كما قاله الجمهور وإن كان لم يرد نهي عنه كما قال ابن حزم غير أن ابن عباس قال إن الحصى المتبقية في الجمرة لم يتقبله الله لأن ما قبله يرفع ولولا ذلك لكان هضابا واكواما عالية ولا يجوز الرمي بغير المقبول هكذا قال ابن عباس لكن رد عليه ابن حزن بأنه يجوز أن يرمي به إنسان آخر وأن الله يتقبل منه ذلك كما لو تصدق إنسان بصدقه لا يتقبلها الله منه لأن فيها رياء أو منا أو أذى فيقوم من أخذها بالتصدق بها والله سبحانه وتعالى يقبلها والله أعلم